خلق ومضى مثل الأولين، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقول العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهده وجعل لكم فيها شبل لعلكم تهتدون. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كذلك تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لكم من الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ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 خَذَ يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 أصون أم آتينهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم متدون بل قالوا إنا جِئْتُنا اَبَا انا على امة وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها إلا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وان على آثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما اوسل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 we gaan ervan uit dat we niet Dat niet قالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون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 وَبَعِيدٌ كَبُعْدِ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُنْكَمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَقَالَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا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 تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلثا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه